الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وان اهتدى بهداه ما بعد فنحمد الله جل وعلا ليسر لنا قراءة الكتاب العقيدة الطحوية شرحه ونسأله جل وعلا ينفعنا بما قلنا وسمعنا وان يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح يعني بمثل هذه المناسبة ينبه على أن علم العقيدة العلم التوحيد، ما يتعلق بتوحيد الله بإسمائه والصفاته جل وعلا أن هذا أمر عظيم أن الأمر لاقف عند مجرد قراءة كتاب وكتبين وثلاثة من كتب التوحيد والعقيدة وفهم ما في هذا الكتاب معرفة يعني مذهب السلف والرد على مثلا الجهمية ومتزل وما شابه ذلك وإن كان هذا طيب ونافع ولا شك ان هذا مدخل لهذا العلم العظيم الذي يسميه العلماء الفقه الأكبر هذا مدخل لكن لا ينبغي الوقوف عند هذا الحد وأن يتصور طالب العلم أنه إذا أتقن العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد والسفارينية وكذا وكذا وما شابه ذلك وأنه عرف كيف يرد على الشاعر كيف يرد على المعتزله والجهنية في الأسماء والصفات اليد والاستواء والضحك والغضب والنزول والآخر ما جاء في هذه الكتب هذا شيء طيب وعظيم وعلم نافع بلا شك لكن المقصود الأكبر والفائد الأعظم هي أثر هذا العلم على القلب والعمل هذا هو الذي تفاوت فيه العلماء والذي تفاوت في الصحابة رضي الله عنهم كما قيل عن البكر رضي الله عنه ان أبا بكر ما سبقهم بكثير الصوم والصلاة ولكن شيء وقر في قلبه فهذا هو النور الذي يقذف في قلب العبد فيستنير قلبه ويظهر أثره على جوارحه وعلى أعماله فيتغير تغيرا عظيما يظهر أثره هذا في تعامله مع الله جل وعلا اما مجرد هذه المعلومات النظريه اذا لم تتحول الى عمل فاعلم انك في بدايه الطريق وان كان هذا خير كسب لا شك انه جهد مشكور وعمل طيب محبوب لله الله تبارك وتعالى ولكن الأمر الانسان ان يشمخ بانفه وان يحتقر العام يظن انه أعلم منهم انه عرف العقيده وعرف كذا وعرف كذا وربما يكون تخصصا في هذا الفن مثلا وبعض العوام أحسن منه في عبادة الله وأتقى منه الله وأورع وأكثر خشيا وأكثر قشوعا واستحضار لعظمة الله جل وعلا فيكون هذا عارا عليه لأنه فهم أن علم العقيدة هو مجرد شفن هذه المعلومات آيات والأحاديث ومعانيها والرد على البدع وكذا واقتصر على هذا ويمكن ترى عنده تفريطا كما يعني شاهد كثيرا في طلبة العلم بعض الدعاه ومن ينسب الخير والصلاح تجد عنده تراخيا في المبادرة إلى الصلاه إلى الصف الأول مبادرة إلى السنة مبادرة إلى قيام الصيام والذكر وباقية العلم يتحجج أنه مشغول في العلم في طلب العلم مشغول في الدعوة مشغول بكذا مشغول بكذا نقول هذا طيب لشغلك بالعلم لكن أين ثمرة العلم؟ سيد العلماء وإمام الدعاة وقائد المجاهدين عليه الصلاة والسلام ما فرط في الأعمال القلبيه في قيام الليل وفي الصيام كان يصوم حتى يقال لا يفتر ويفتر حتى يقال لا يصوم ويقوم حتى يقال لا ينام فكان عليه الصلاة والسلام يجمع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أيها الأخوة أن يصلح العمل الظاهر من التعليم والدعوة والجهاد وإلى غير ذلك من أعمال الظاهرة إلا بصلاح الباطن فكون الإنسان يقتصر على الأعمال الظاهرة ولا الاعمال الأعمال لتورث الشهرة وتورث لتورث الجاه كون يقتصر على هذه الأعمال لا نقول هذا دليل على عدم الاخلاص لا لكن نقول هو على خطر عظيم فأي إنسان يشتغل بالدعوة أو بالعلم والتعليم ولسيما إذا كان فيه يعني شهادات وفيه يعني تسميات كمثلا الشيخ فضية الشيخ ومعالي الشيخ والدكتور وكذا وكذا ومعالي وكذا المصطلحات المعروفة هذه تزيد الطين بله ولسيما إذا كان الإنسان مثلا يتواهر بلبس مثلا لباس معين لبس البشت وكذا وكذا أنا أقول هذه محرمة لكن الإنسان ضعيف إذا كثرت عليه الحاله والرسميات كما يقال من ناحيه الالفاظ من ناحيه اللباس من ناحيه التعامل من ناحيه التقدير والتصدير وكذا والاحترام انسان ضعيف ومن جهه اخرى اعماله القلبيه ضعيفه فيعني ما ظنكم بهذا الشخص الذي يقدر ويبجل ويحترم في اليوم عشرين هذه المره الذهب الى العمل اذا احترام وتقدير وتبجيل مرتبه عاليه ووظيفه مرموقه وكذا ولا ياتي الا اللب بلباس معين و احترام معين وتقدير معين ربما يغضب على من يخاطبه باسمه مجرد إذا ما قال فضيلة الشيخ معالي الشيخ سماحة الشيخ يا كذا وأدب وخف صوت ومعامل معينة وهاي باحترام وتقدير ربما يغضب إذا كان موظفا يعني مسؤولا في وظيفة ربما انه يؤدب هذا الشخص أو يتخذ منه موقفا معينا يكون في نفسه عليه لماذا نحترم لماذا يقدرني لماذا لم يقل لي كذا فهذا موجود ولا نطعم في أحد أو نقلل من قدر أحد لكن لا بد أن نقف على مثل هذه الأمور ولسهنا نحن إن شاء الله في طلب الطريق الطلب طلب عبن الله تعالى نزيدنا كل من وهدى وعمل صالحا فلا بد من إشارة مثل هذه الأمور التي قد تخدر الإنسان ويحصل يصاب بالداء يحمل المرض والداء وهنا يشعر بخلاف مثلا صاحب المعصيه الصريحه هذا قد يشعر بمعصيته الغالب انه يشعر وكان عنده شيء من الايمان انه يشعر بالانكسار يشعر باحتقار نفسه تواضع ينكسر ويستذل والله نحن معاصون نحن مقصرون نسال الله يعفو عنا وكذا وتحرى يعني سبب او مناسبه يتوب ويقول إن شاء الله سنتوب ونحن على خطأ ويتحرى الفرصة من أجل يصحح خطأه هذا وإن كان عاصيا لكن قد يكون اهون من الشخص الذي دب الكبر إلى قلبه والعجب وحب التصدر والشهرة والسمعة والظهور وهو لا يشعر بذلك ويرى أنه ما صنع شيئا وانه بالعكس ان هذا يقول هذا يزيدني اقداما وهذا تشجيع الناس ولولا تشجيع الناس وتستفتاؤهم لي وتصديرهم لي وكذا ودفعهم لي لما ثبت هذه لا شك انه معينات لكن لا بد يحاسب نفسه ولو تقرا سيره الصحابه رضي الله عنهم والسلف في بعدهم عن الشهرة والحذر منها وحاسبة النفس وكذا لو وجدت العجب والعجاب وما عندهم مثل ما عندنا اليوم من الهالة ومن المسميات والوظائف والمراتب والأشياء وكذا التي يعني بعضها كفيل بأن يضيع الهنسان بسببه وأن يضل ويقع يقع العجب في قلبه مهما كان ولا تقل هذا كبير في السن عد مرحلة الخطر أو هذا والله يعني راسخ في العلم هو قد يضيع ويضل مثلا القراء الذين ليس عندهم فقه أما هذا عالم وعمره خمسين ستين سنة وكذا وكذا لا الحي لا تؤمن عليه الفتنة والله تعالى ضرب لنا مثلا بعالم قد ول وهو من الراسخين في العلم من بني إسرائيل الذي ذكر الله تعالى قصته في سورة الأعراف قال تعالى واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها شفت تعبير كيف ما قال في انحرف او ذل او كذا لا انسلخ يعني تعبير عظيم جدا كلمه معبره تعبيرا عظيما انسلخ مثل الحيه التي تنسلخ من جلدها فتخرج منه بالكليه فاذا رايت الجلد كانك ترى حيه كامله لان الجلد قد سقط باكمله وخرجت منه خروجا كاملا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ما قال تبعه أتبعه يعني أتبع بمعنى أدرك فأتبعهم في العون وجنوده يعني أدركهم فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وليه أبو الله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض لماذا أخلد؟ هل للجهل؟ لا؟ هذا من الراسخين كبار علم بني اسرائيل لكن لماذا اخلد بسبب هذه الامور وفي الامه لا بد ان يوجد في الأمة من يكون مثله لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه لو وجد في بني اسرائيل من ينكح امه علانيه لو وجد في امتي من يفعله كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا بد ان يوجد في الامه من يفعل مثل هذا والا لما كان هناك فائده من ذكر قصته وسيرته نسل الله العافية فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها لأن آيات الله جل وعلا يحصل بها الرفع تحصل بالرفع العظيمه في الدنيا والآخرة ولكنه ليس أهلا لذلك ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض أي وكن إلى الشهوات إلى حب الجاه حب المال الشرف الدعاء والسكون ترك الجهاد في سبيل الله ترك الصبر عن الشهوات، ترك العمل بالعلم لان العمل احتاج إلى جهد احتاج إلى الصبر وتخلي عن حظوظ النفس هذا لم يصبر لأنه استعجل لأن العلم شرف فمن استعجله أكل ثمنه وأكل ثمرته في الدنيا لأن العلم له شرف له ثمرة عظيمة فمن تعجل أكل ثمرته في الدنيا ولم قاله شيء في الآخرة ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله شف المثل المضروب والعاذ بالله أخش وأحقر الأمثال كما تكلم عنه بقيم كلام عظيم فمثله كمثل الكل قال اختار الله له أحقر المخلوقات وأكثرها شرهاً وحبا لجمع الطعام والحرص عليه حتى لو رميته بحجر ماذا يصنع يرجع يضربه الحجر ويهرب ثم ماذا يصنع يرجع يشم الحجر لعله يكون عظما أو شيء فيه طعام مع ان الحجر قد ضربه وآلمه هذا تراضي عينه تضرب الكلب ثم يفر ثم يعود مرة ثانية يشم الحجر لعله يكون فيه طعام فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث معنى الحمل يعني اللحاق ان الكلب لا يحمل عليه الحمل المعروف كما يحمل على الجمال وغيرها لا مقصود حمل عليه مثل حمل الفارس على قرنه يعني لحقه شد عليه ان تحمل عليه تلحقه ويهرب يلهث وان تتركه يلهث يعني لا خير فيه سواء كان يعمل او لا يعمل يلهث هلعا وحرصا وطمعا على حطام الدنيا على كل حال سواء كان يعمل أو لا يعمل هو على كل حال لاهث حقير مهين لا هم له إلا الشهوات الدنيا اليسيره الدنيا تحمل عليه يلهث أو تتفك يلهث ذلك <تصفيق> مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فيعتبرون فلا, يكونوا فلا يكونون مثله لأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها اذا نقول أيها الإخوة يعني إذا تعلمنا العقيدة ودرسنا هذه الكتب نعود إلى أنفسنا نقول ماذا أثرت فينا هل نحن الآن نعبد الله كأننا نراه المرتبه العظيمه مرتبه الاحسان التي اخبر عنها النبي عليه الصلاه والسلام وعرف بقوله لما سئل عن الاحسان قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ذكر العلماء وذكر الحافظ وغيره قال هذان مرتبتان احداهما اعلى من الاخرى المرتبه الاولى العليا مرتبه الطلب وان تعبد الله حبا ورغبة ولا شك في حب وخوف ورجاء كلها مجتمعه لكن المحبه هي التي تدفع والتي تظهر اثارها وتعظم اكثر من اكثر من اكثر من غيرها والمرتبه الثانيه مرتبه الهرب الاولى مرتبه الطلب والثاني مرتبه الهرب يعني يغلب عليه الخوف فان لم تكن تراه فانه يراك تستحضر المراقبة الله تعالى يراك فتخاف وتنقمع إذا أردت أن تعصيه وتستحي منه جل وعلا فهذه المرتبة يا الإخوة نحن في غفلة عنها إلا من رحم الله ويقل ويندر في الواقع من يحقق هذه المرتبة وكثير منا يكتفي بالظاهر ينظر في الظاهر هل يحافظ على الصلوات هذا الجيد منه يحافظ على في المساجد هل يصلي السنة الرواتب هل يحافظ على الوتر، يصلي شيء من قيام الليل الأوراد الصباح المساء الصيام الصلة البر الصدقات الزكاة غير ذلك من الواجبات ومستحبات فيطمئن ويرتاح أنه يفعل كذا وكذا وكذا من الواجبات والمستحبات وأيضا يتجنب المحرمات والفواحش والكبائر وهذا حسن هذا طيب لكن قد تكون هذه العبادات جوفاء في الغالب لا خشوع في الصلاة ولا استحضار لعظمه الله وإلى القرب الله منك بعلم وحاطة جل وعلا تعبد الله كأنك تعبد راب ما تستحضر عظمة الله ما تستحضر أن الله قريب وأن الله جل وعلي راب وأن الله يراقبك وأنك كأنك تراه كيف كأنك تراه لأنك عرفت أسماءه وصفاته فلو أعملت هذه الأسماء والصفات لو عملناها في قلوبنا كأننا نراه ولو وصف لك شيء تتصوره وإن لم يكن تصورا يعني تاما لا يجوز أن تصور صورة لله جل وعلا تتصور صورة معينة لكنك تتصور هذه الأسماء والصفات تعبد ربًا جميلا الله تعالى جميل والقلوب مفطورة على الحب والجمال تعرف أن الله عينين حقيقيت يرى بهما وتعلم أن الله تعالى له يدان حقيقيتان له ساعد وله قدم وله ساق وانه مستوى على عرشه وانه جل وعلا له نور عظيم لو حجبه بحجاب لو كشبه احترق الكون كله تعلم ان الله تعالى رحيم وأنه ودود وانه غفور وانه يحب المحسنين وانه ينادي عباده ويفرح بتوبه التائبين ويحب طاعه المطيعين وانه ينزل سماء الدنيا ينادي عباده من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يستغفرني فاغفر له فالله تعالى يراقبك ويحب طاعتك وعبادك ويناديك يفرح بتوبه التائب فكيف لا تستشعر القرب تستشعر العظمه تشعر المحبة والمودة فالله جل وعلا قفور رحيم ودود والود هو أخلص أو خالص المحبة إن الله بالناس لرؤوف رحيم فالله جل وعلا بالناس رؤوف رحيم الله رحيم بك واستشعر ان الله تعالى يحبك وأن الله جل يحب طاعتك والله جل وعلا يتقرب العبادة أكثر ما يتقربون إليه ما تقرب من أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ذكرني في ملع ذكرت في ملع خير منه وان تقرب مني شبرا تقربت من ذراعا وان تقربني ذراعا تقربت من باعا وان ثاني يمشي أتيت هرولة الحزاق الرمان عادري وليا الأول متفق عليه الثاني عنده البخاري من عادري وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه فأنت استشعر أن الله يحبك وليس على سبيل العجب وعلى سبيل الكبر لا على سبيل الدنو والقرب من الله جل وعلا حتى تتشجع وحتى تفرح وحتى تعبد بلذة واستشار فرحة ان الله تعالى أمرنا أن نفرح بالدين والقرآن وبفضل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع فهل نحن نفرح بالعباده والطاعه اذا صلينا اذا صمنا اذا قرانا اذا ذكرنا الواجب علينا أن نفرح بهذه لان هذه هي سبب النعيم المقيم سبب رضوان الله جل وعلا ومحبتي وقربه من عبده ويحصل بها العنس والعز والسعاده في الدنيا والاخره النعيم الذي السرمد الابد الذي لا هذه هذه اسبابه الانسان لو ربح الفه والفينه في الدنيا لفرح لماذا يفرح لأنه يعلم ان هذا المال هو سبب حصول الشهوات واللذات وإلا من يحب المال الذهب الصامت الجماد او الفضه التي لا تؤكل ولا تشرب عشان يشتري شيء يحببك لهذه الاوراق يعطيك ورقه خمسمائه أو ومعك اوراق تجي عشره ثلاث وعشرين ألف يحب الإنسان حبا شديدا لماذا لان هذه سبب الوصول الى الملذات كل لذه وكل شهوه تريدها هذه هذا سبيله هذا طريقها تحب المال لا لذات المال لأنه أوراق ما تقدم ولا تؤخر بذاتها لكن لأنه سبب لحصول الملذات في الدنيا فكذلك طاعتك لله وعبادتك سبب حصول الملذات التي تكون في الآخرة الملذات الحقيقية لذة الروح لذة الجسد النعيم رضى الله جل وعلا محبه الله والنظر إلى وجهه الكريم وهذه أعظم لذة وأعظم نعيم في الآخرة <تصفيق> ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به انظر إلى قوة التعبير العظيم الذي يعني لا يخطر على على قلب أحد أن الله تعالى يعبر بهذا التعبير حديث قدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن ولا لاعطينه ولئن سالني ولئن استعاذني عذلنا وما ترددت في شيء انا فاعله فترددي في قبض روحي عبد المؤمن فانه يكره الموت واكره مساءته وفي لفظ ولا بد له منه لكن هذه ليست عند البخاري مشهوره لكن ليست عند البخاري وقال ولا بد له منه الى هذا الحد يعني الانسان في غفلة المعقول الله بجلاله وجماله وكماله وجبروته وعظمته رب العالمين الذي خلق الخلائق التي لا تعد ولا تحصى ومن انت في هذا العالم الذي لا يقدر قدره الا الله جل وعلا شيء لا يذكر هذا الانسان الصغير الضعيف البسيط الحقير يكون بهذه المثابه ان الله تعالى يحبه يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدافع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويعاتب من لم يعد عبد المؤمن الذي مرض عبدي مرضت فلم تعدني في الاسلوب كيف فلم تعدني فيتعجب المسؤول يوم القيامه ويقول يا ربي كيف عود كنت رب العالمين يقول أما علمت أن عبدي فلان قد مرض فلم تعد أما علمت أنك لو عدته ليش لوجدتني عنده في لها يعني اسلوب عجيب لولا ان هذا وارد في القران ووارد في صحيح السنه كما ما يتصور احد ان الله جل وعلا بجبروته وعظمته يخاطب عباده ويتودد اليهم الى هذا الحد من انت حتى الله تعالى يقول مرضت فلم تعدني يجعل العبد كانه هو نفسه كانه نفسه الشريفه مرضت فلم تعدني يعني ماذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني أو علي مني وأنا من علي مريضت فلم تعودني لشدة المحبة بين الله جل وعلا وبين عبده المؤمن ولا سيما في حال المرض في حال الضعف في حال الانكسار فالمريض في حال انكسار وضعف فالله تعالى تزداد محبته لعبده المريض ولا اذا صبر واحتسب وقس هذا على محبه الوالد لولده اذا مريض إذا مرض ولد الوالد ازداد حبه له وعطفه عليه ورحمته به لانه في حاله ضعف ومعاناه وألم فيزداد حب الوالد وحب الله أعظم من حب الوالد لذلك لما راى النبي عليه الصلاه والسلام ذكر المره التي أخذ صبيه وسقته ببطنها قال أترون هذه طارحه ولدا في النار؟ قالوا لا يا رسول الله تقن قال لا الله ارحم بعباد من هذه بولدها ويقول عليه الصلاة والسلام ما توطن أحد المساجد لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أحدكم لغائبي حين يقدم عليه <تصفيق> رابنا ما جاء بساقه صحيح يعني هل تتصور الله تبشبش لك تبشبش ما اظهار إظهار البشاشة يعني غاية ما يكون من إظهار المحبة والحفاوه والتكريم والبشاشة يعني تخيل لو أن أحب الناس إليك غاب عنك في سفر وطالت غيبته ثم جاءك فجأة ودخل عليك البيت فلان اللي تحب حبا شديدا طالت غيبته ودخل عليك الآن بيتك ماذا تسنع؟ تقوم بغاية ما يكون من الحب اظهار الحب والبشاشة والفرحة و تقول أجود ما تجد من الكلمات والعواطف والأفعال وتقدم له أجود ما تجد من طعام وشراب ومجلس وإلى غير ذلك من إظهار البشاشه والمحبة هكذا يصنع الله تعالى بعبد الضعيف المسكين إذا دخل بيته قد إنسان هذا واجب علينا وحق لله وليس لأحد فضل ولا كرامة ويعني منا أن يدخل بيت بيوت الله يعدي فريضة من فرائض من الله هذا حق, حق ما يكون أن يأتي العبد يعبد ربه خلقه لعبادته فلا منة له في عبادة الله ولا وهذا شيء واجب حتى لكن الله تعالى شكور دخل العبد المسجد بطوعه واختياره لي ليعبد ربه جل على بذكر ودعاء وفراء وصلاة يتبشش الله له والله سبحانه وتعالى يباهي بمن يصلي فريضه في بيت بيوت الله ثم يجلس الى الفريضه الاخرى يباهي بهم ملائكته انظر الى هذا الحب وهذه الاشاده والفرح والتعظيم لهؤلاء المؤمنين الذين جلسوا من فريضه الى اخرى كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاويه رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء معاوية في معاوية معاوية فجلسوا في المسجد فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا قد حفزوا النفس راجعوا الحديث، فخرج وقد حفزوا النفس كاشفا عن ركبتيه يعني الأمر عظيم جاء أمر مفزع وخرج سريعا قد حفزوا النفس من سرعة المشي وكشف عن ركبتيه رفع ثوبه معلوم النبي عليه الصلاة والسلام عقل الناس وأكثرهم وقارا وهيبة لا يمكن يفعل هذا الأمر إلا لشيء عظيم فطلع عليهم قال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونذكر الله ذكر بعض الكلمات قال آ الله ما أجلسكم إلا ذاك استحلفهم قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك فقال لهم أما إني لم أحلف استحلفكم تهمة لكم ولكنه اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني ان الله تعالى يباهي بكم ملائكته رواه مسلم وزاد بن ماجه يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى هل تتصور ان الله جل وعلا يباهي بكم ملائكه لانك صليت فريضه في المسجد وجلست انتظر فريضه اخرى يعني هذا امر عظيم وهل تتصور ان الله جل وعلا يحرك قريتين من مكانهما لاجل رجل قتل مائه نفس ظلما وعدوانا ولكنه جاء تائبا ولم يسجد سجده قتل مئة نفس آخرهم كان عابدا سأل الراهب الأخير كمل به المئة يعني آخرهم عابد قتل ظلما وعدوانا يعني قتل العالم أو العابد أعظم من قتل أحد الناس ظلما وعدوانا لكنه تهب بقلبه جاء مقبلا ذاهب لمدينة التي دله عليها العالم <تصفيق> فيه الى الى تلك القريه بها قوم عبد الله فعبد الله معه فمشى الى تلك القريه لم يستقبل الله سجده راته الموت فتنازعت فيه ملائكه الرحمه اختصرت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب قالت ملائكه الرحمه انه قد جاء تائبا بقلبه الى الله وان لم يعمل لكن القلب تائب فلا سبيل الى تعذيبه الله تعالى يحب التوابين وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط ما عمل شيئا فاختصموا فارسل الله اليه ملكا في صوره, في صورة رجل وحكم بينه قال قيس ما بين القريتين واوحى الله جل وعلا الى القريه الصالحه ان اقتربي واوحى الله جل وعلا الى القريه السيئه ان تباعدي فحرك الله قريتين من مكانهما لأجل هذا الشخص الذي قتل مئة نفس أعظم ذنب بعد الشرك والقتل قتل النفس المؤمنة بغير حق أعظم ذنب بعد قتل مئة آخره عابد والله تعالى يحرك قريتين لأجل هذا الشخص ثم يقيسون فيجدون أقرب إلى التي أراد بالشبر وهذا الشبر هو الذي نأى بصدره لما نزل به الموت نأى بصدره تحرك حركة حرك صدره الى القريه الطيبه فوجدوه اقرب بهذا الشبر والله سبحانه وتعالى ينزل الى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق من جلاله رب العباد وهو الكبير المتعال قوي المتين الجبار المتكبر ينزل سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل أول ينادي عباده هل من من ذا الذي يدعوني فاستجيب له يعرف كرمه وجوده ورحمته وفضله وإحسانه ينادي عباده والغني عنه وهم الفقراء إليه من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر ثلث الليل أقل شيء ثلاث ساعات كل ليلة يدعو عباده إلى كرمه وجوده جل وعلا وفي رواية المسلم حين يتبق عليه في رواية المسلم يقول من يقرض غير ظلوم ولا عدوم يعني لا ظلوم يجحد ولا عدوم يعجز عن الأداء لأنه غني صادق الوعد جل وعلا لا يظلم وليس عدوما ليطمئن المقرض والعامل أنه يتعامل مع كريم ومع صادق الوعد لا يمكن أن يظلم او يخلف وعده جل وعلا ويقول عليه الصلاه والسلام ان الله كما جاء عند الترمذي حيث المارد ان الله حي كريم يستحي من عبده ان يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين يعني الله تعالى بعظمته وجبروته يستحي من هذا العبد المؤمن الذي يرفع يديه كحل مسكين المستجدي الذي يريد العطاء يعني الله يستحي من هذا العبد كيف عنه ما تستحي من الله كيف تعص الله ولا تستحي منه والله سبحانه وتعالى يستحي من عبده المؤمن اذا ساله ورفع يديه يتذلل ويتضرع ويعترف بفقره وحاجته ويثني على الله بغناه وجوده وكرمه فالله سبحانه وتعالى لا يردهما صفرا خائبتين الا اللهم اذا كان هناك من العبد كأكل الحرام والدعاء دعاء بيثمن وقطيعة في رحل فالله سبحانه وتعالى يستحي من العبد كيف لا يستحيي العبد من المقصود يا الاخوه أن نستحضر قرب الله وأن نستحضر أن نعبد الله حق وأنه موجود وأنه مستون على عرشه وأنه جل على ملك هذا الكون وأنه جل على العامر ناهي الذي يدعو عباده والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والذي يحب التوابين يحب المطهرين يحب المحسنين ويفرح بتوبه عبده وتبشبش لهذا وينادي هذا ويعفو عن هذا ويستجيب لهذا ويدفع السوء والشر عن هذا فالله سبحانه وتعالى موجود وحق فيجب عليك وأنت تعبد الله ان تتصور أنك تعبد إلها عظيما قادرا كريما رحيما ودودا رؤوفا سميعا بصيرا إلى آخر أسمائه الحسنة وصفات إسمائيل العلوى وصفات الحسنة وصفات الحسنة وصفات العلوى لكن يغلب على كثير منا الخوف والرهبة والهرب والبعد عن هذه المعاني ب ب بحجه الخوف من الله والهيبه والتعظيم والاجلال حتى لا تصور شيئا وكان الله يعني معنى من المعاني مثل معنى الحياء مثل معنى الخوف مثل معنى الحب والرجاء هذه سمى معاني ليست اعيانا فتجد كثير من الناس اذا ذكر الله تقي الله خاف الله لا تصور شيئا يعني هروب من الواقع وكانه يعني يظهر لنفسه يعز نفسه هذا هو الخوف هذا التعظيم هذا الرهبة هذه الرهبة من الله هذا خطأ الله جل وعلا شجعك أن تقبل عليه وأن تقرب منه وبيّن لك أنه يدل منك ويقترب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقمن فأكثر فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لك يعني لا تعتقد الله بعيد وانك تعبد كأنك تعبد صراب وكل هذا من باب الهيبه والتعظيم لا شك أن الهيبة والتعظيم والخوف والوجل من الله جل وعلا مطلوب إذن قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا تذلل وادعوه خوفا وطمعا دعاء مقروم بالخوف والذكر كذلك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه قال المقيم رحمه الله الله جل وعلا امر بالخوف في حال الدعاء والذكر لأن الدعاء كثرة الذكر والدعاء يورث الانبساط والإدلال فقد يتعدى العبد حده بسبب ذلك فيقع في سخط الله جل وعلا فمع كثرة الذكر والدعاء والإحساس بالقرب من الله يجب أن يوجد الخوف تجمع بين الأمرين لا يكون الانبساط والإدلال كأنك عاملوا شخصا من الأشخاص يعني ما يقول يمون عليه ويتعدى الحدود مثل ما قال ذاك المسكين والله لا يغفر الله لك فتعدى الحدود الله فأهلك الله وأوبقى دنياه وأخيرته وأيضا لا تغلب الخوف حتى يورثك الهرب وإذا صليت إذاك ما تخشى ولا تستشعر أنك تناجي ربك جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا قام يصلي فهو ناجي ربه فلا يبسق بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملاكه يناجي ربه تجد كثير من المصلين إذا صلى ما يستحضر أن الله تعالى يضع وجهه قبل وجه المصلين كما جاء في الحديث يضع وجهه قبل وجه المصلين وهو مستوى على عرشه فإذا قال العبد الحمد لله رب قال حمدني عبدي و وتبجي تعظيم لما يقوله العبد ما يفعله حمدني كل مصلي على واجه الارض يقول الحمد لله رب العالمين حتما الله تعالى يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي اياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ساء إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي عباده استعانة لكنه بدأ بحق الله إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال أنه سأل الاستعانة فالله يعينه يهدنا الصلاة المستقيم إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال اني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة المرد بها الفاتحة أن الصلاة تطلق على الدعاء والفاتحة فيها أعظم الدعاء ثم دعاء فالله تعالى قسم بينه وبين المصلي بالتساوي بالنصف تماما ثلاث آيات ونصف لله تعظيم وثلاث آيات ونص دعاء من العبد والله تعالى وعاده بالإجابة أنه حمد الله وأثنى عليه ومجده ثم أظهر يعني اعترف له بالعبادة ثم سأله الاستعانة والهداية إلى الصراط المستقيم وبينه صلاة الذين أنعمت عليهم فالله تعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما فعل إذن لا بد أيها الأخوة أن نحرص على يعني مثل ما يقول ننزل لارض الواقع ونحول هذا العلم إلى عمل ونستحضر قرب الله نستحضر أن الله معنا وأنه يرانا وأنه يفرح بطاعة المطيع مع غناه عنه جل وعلا لكن يفرح لأجل أن يكرم ويعطي ويجود لأنه الجواد والكريم والمنان فيحب ان يعامل عبده بالإحسان إلا إذا اضطره العبد اذا ابى العبد ونقول تر الخلق اذا او إلا اذا ابى العبد الا الشقاء فالله تعالى يعامله بالشده والعذاب لان العبد ابى كل من يدخل الجنه الا من ابى مقيم رحمه الله يعني معنى الكلام ان الله تعالى يحب ان يعامل عباده كلهم بالكرم والجود والرحمة والعطاء لان هذا محبوب الى الله رحمته تغلب غضبه والرحمة والجود والإحسان أحب إليه من المنع والعذاب فهذا الذي يحبه جل وعلا لذلك يفرح بتوبة عبده فرحا لا مثيل له لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعلى فرح في الدنيا أعظم فرح على الإطلاق وقال الله أشد فرحا ما قال مثل فرح هذا أشد فرحا فالله تعالى يفرح بتوبة العبد لأنه انتقل من المعامله بالعذاب والبطش الى العذاب بالرحمه والاحسان والله تعالى يحب هذا فيفرح جل وعلا فرحا عظيما فالعبد هو الذي يئبى ويسد على نفسه باب الرحمه والاحسان فاذا ابى فالله تعالى غني عن العالمين ولا ولا يبالي بذلك يقول جل وعلا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله السياح فالله تعالى يعني إذا أب العبد إلا الشر والشقاء فالله تعالى يعذبه ويخلده في نار جهنم ولا يبالي به ولا يسمع للشافر إلا في ما يرد عليه الله تعالى لا إفراط ولا تفريط لا لسان يغلب جرحه ولا يصرف به مدحته ولا كل به الاخلاقه وتعامله وترث الزهد في الدنيا لا ترث الزهد في الدنيا فهذه عبادات وان كانت صالحه ويرجى له فيها العجر لكنها ناقصه نقصا شديدا ان الرجل كما جاء عند ابي داود حيث عمار رضي الله عنه يقول عليه من الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له الا عشرها العشر شف الغبل والخساره العشر فقط مع انه صلى قد يكون مع الجماعه صلى في نفس الصف وبجوار شخص كتف الى كتفه لكتفه هذا يكتب له عشر وهذا يكتب له اكثر واقل على حسب حاله خشوعه الا عشرها الا تسعها الا ثمنها الا سبعها الا خمسها ربعة الا ربعها الا ثلثها الا نصفها يعني ليس له الا ما عقل قال ابن عباس رضي الله عنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فيبغي لنا أن نستحضر هذا وأن نحرص كل الحرص على أن نبدأ هذا الطريق فهو طريق عظيم ويحتاج إلى تربية طويلة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى ممارسة يحتاج إلى أمور كثيرة وذكر المقيم رحمه الله عشرة أسباب تجلب محبة الله عز وجل ذكر عشرة أسباب وتعود إلى خمسة يعني لو نظرنا في هذه العشرة تعود إلى خمسة فنذكر هذه الخمسة الأول اثنان يتعلقان بالله جل وعلا واثنان بالعبد واحد بينهما فأما الذين يتعلقان بالعبد